من صور الإقطاع كانت أوروبا حتى القرن الحادي عشر الميلادي لا تزال منطقة جغرافية لم تتشكل بعد على المستوى السياسي كما أنها كانت مجرد منطقة ريفية متخلفة بالقياس إلى كل من العالمين البيزنطي والإسلامي فقد وصلت كل من الحضارتين البيزنطية والإسلامية إلى قمتها، وبدأت بزنطة منذ القرن الحادي عشر الميلادي تعاني مظاهر التآكل البطيء والضعف الناجم عن الصراع الداخلي. أما العالم الإسلامي، فكان بالرغم من التشرذم والضعف السياسي لا يزال يحتفظ بإمكاناته العسكرية والبشرية وثرواته الأسطورية وكان يحتفظ ببعض إنجازاته الفكرية والثقافية كان من أهم خصائص القرن الحادي عشر الميلادي في أوروبا الغربية ظهور النظام الإقطاعي الذي غدا مؤسسة آخذة في التطور والنمو منذ القرن الثامن علما أن النظام الإقطاعي عامة قام على أساس من ثلاثة عناصر هي عنصر شخصي يربط السيد بتابعه وعنصر فعلي وهو حيازة الإقطاع في مقابل تقديم الخدمة العسكرية المناسبة في جيش السيد الإقطاعي وثالثا عدم مركزية القضاء مما أتاح حقوقا قضائية للسادة الإقطاعيين على حساب سلطة الملك المركزية وفضلا عن ذلك فقد صار الإقطاع يشكل نظاما قياميا وأخلاقيا واجتماعيا في فرنسا في القرن الحادي عشر الميلادي